ثم قال القاعدة الثالثة أو الأصل الثالث الخلط بين الرغبة والرهبة هذه أغفل عنها كثير من الدعاة والفطباء يعني عندما تحدث الناس عن أمر خطير فلا بد أن تجمع لهم بين جانب الرهبة التخويف من عذاب الله التخويف من الذنوب والرهبة أيضا لأن لا يقع اليأس في نفوسهم في تصرفات المتشنجة الناس يعني لا بد أن تفتح لهم آفاق الأمل كما في حال الأمة اليوم الأمة اليوم تعيش مرحلة من الذل والهوان مرحلة من الذل والهوان لم يعرف مثلها في التاريخ والله أعلم فمن هنا الناس بحاجة إلى التوازن عند طرح قضايا الأمة الكبرى وهذه الفتن بأن نشعرهم بالرهبة والخوف من الله عز وجل وأن ما يحصل نتائج الذنوب والفرقة والحيدة عن شرع الله عز وجل أو الإعراض عن الشرع وإعراض جزئة وكل هذه أمور مهمة لكن في نفس الوقت أيضا ينبغي أن يعني نحرك بواية الأمل في قلوب المسلمين بواية الأمل بالعمل والجد وأن الله ناصر دينه وأن هذه بداية الصراع بين الحق والباطل الأحداث الآن هي فعلا الحلقات الأولى من الصراع بين الحق والباطل وأن الله عز وجل يدمغ الباطل بالحق وأهله لكن أيضا نقول للناس أن هذا يحتاج الاستعداد فنبشرهم بشرط يعني نبشر الناس اليوم بشر بشرط أن يقوموا بأمر الله وأن يتأهبوا لما أوجب الله وأنهم طرفوا في هذا الصراع الآن أغلب الناس مسلمين الآن عندهم غفلة فمن هنا ينبغي في ذلك هذه الظروف أن نطبق هذه القاعدة نجمع بين الرغبة والرهبة بين الرهب والرهبة في المسلمين لتتكامل شخصياتهم ومناهجهم فلا يتطرق إليهم اليأس ولا اترقهم أيضا الأمل الزائد عن حد الأخذ بالأسباب اللي هو التخدير اللي يقع, عليه يقع فيه بعض أصحاب الطرق والفرق والجماعات يخدرون بالترغيب والأمال الوهمية هذا ايضا مسلك لا يجوز فالسنن على هذا أساس كما يعني أثر عن ابي بكر وهي قاعده عامه في وتجمع وتجمع الالحاح بالاحاحه المساله يعني ال ال, ال على الله يعزه وجل وهذه ايضا تكون في كل ان تكون في كل يعني خطاب للأمة سواء خطاب للأمة في جماعاتها الصغيرة كما في جماعات المساجد وال أو في الخطاب العام كما يحدث من الدعاة أنهم لابد أن يدرجوا مسألة تعليق قلوب الناس بالله عز وجل من خلال الدعاء تنبيهم على أهمية الدعاء أربع الناس الآن استهوتهم يعني الأخبار والفتن وحب الاستطلاع أو الحديث والسرسرة في قضايا الأمة وحيانا بالألم والحسرة في واقع الأمة لكن ومع ذلك تجدهم يغفلون عن التذكير باللجوء إلى الله عز وجل لا سيمة في مثل هذه الظروب فإن الله عز وجل أثنى على زكريه و بيته ثم ذكر هذه القائدة إن أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا جمع بين الوصايا كلها المسارع في الخيرات والأمر بتقوى الله والجمع بين الرغب والرهب وأيضا الدعاء وكانوا لنا خاشعين أيضا هذه وصية بتقوى الله نعم ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية وأول ما قال له اتق الله يا عمر وكتب عمر إلى ابنه عبد الله أما بعد فأني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا لا يقبل غيرها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها ولا يثيب الا عليها فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله اياك من المتقين ولما ولى خطب فحمد الله واثنى عليه وقال اوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف وقال رجل ليونس بن عبيد أوصني فقال أوصيك بتقوى الله والإحسان فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال له رجل يريد الحج أوصني فقال له اتق الله فمن اتق الله فلا وحشة عليه وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصنا فقال أوصيكم بخاتمة سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكتب رجل من السلف إلى أخ له أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسرر وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها وكتب رجل منهم إلى أخ له أوصيك الله بالتقوى فإنها خير زاد الآخرة والأولى واجعلها إلى كل واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر دربك فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاه مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون وقال شعبه كنت اذا اردت الخروج قلت للحكم لك حاجه فقال اوصيك بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة ثمحها وخالق الناس بخلق حسن وقثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى وقال أبو ذر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم سنت. نقف عند هذا اليوم في مقطع كنا نتمنى لو كملنا موضوع هذه الفقرة لأنه بعد صفحتين سيبدأ بموضوع الفقرة الأخرى لكن الوقت زاد عن الحد فنعمل نتوقف لأننا نمتقل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت مراده في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه قد ذكرنا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات قد سبق من حديث أبي الطفيل عن معاذ من حديث أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استحي من الله استحياء رجل ذا هيبة من أهله وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته استحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كان بعض السلف يقول لأفحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته أو كما قال وقال الشافعي عز الأشياء ثلاثة أجود من قلة والورع في خلوة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 ولا من ملكه لا ملك غيره فليعظم منه حذرت وليكثر منه وجلك والسلام وقال أبو الجلد أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم وكان مهيب بن الورد يقول خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك وقال له رجل عظني فقال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك كان بعض السلف يقول أترات ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم أن لا عين تراه غيرك وقال بعضهم ابن آدم إن كنت حيث رتيبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه ما أنت إلا أحد رجلين إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت وان كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منهما منعك من أضعف خلقه لقد اجترقت عليه دخل بعضهم غيظة ذات شجر فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رواد بعضهم أعرابية وقال لها ما يرانا إلا الكواتب قالت فأين مكوكبها رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما قال الحالك المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره وكان الإمام أحمد ينشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وكان ابن السماك ينشد يا مذمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة تانيكا غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معالم بتقوى الله سر وعلانية أرشده إلى ما يعينه على ذلك وهو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذا هيبة من قومه ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء فعاتبته امرأته فقال كان معي ضاغط يعني من يضيق عليه ويمنعني من أخل شيء وإنما أراد معاذ ربه عز وجل فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبا فقامت تشكوه إلى الناس ومن صار له هذا المقام حالا دائما أو غالباً فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان وله تأثير عظيم في القاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر روي هذا مرفوعا وروي عن ابن مسعود من قوله وقال ابو الدرداء يتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين هو لا يشعر يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين قال سليمان الكيمي إن الرجل لا ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بدرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة ولا يضيع عنده عمل عامل ولينفع من قدرته حجاب ولا استثار فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق ومن يتمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما قال أبو سليمان الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال كان حبيب أبو محمد تاجرا يكر الدراهم فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون فقال بعضهم لبعض قد جاء آكل الربا فنكس رأسه وقال يا رب أفشيت سري إلى الصبيان فرجع فجمع ماله كله وقال يا رب إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعفقني فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم لبعض اثكتوا فقد جاء حبيب العابد فبكى وقال يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك نعم يعني بذلك أنك تلقي في قلوب عبادك تلقي في قلوب الناس مذمة من ليس بمخلص مع ربه مهما التظاهر بالأعمال إلا أن الله عز وجل يجعل في قلوب الناس من الفراسة ومن إدراك بعض قرائم الأحوال التي تبين فيها حال الشخص وما يظهر من قرائم السرائر ما يجعل الناس يعرفون في جملتهم يعني هذه القرائن ما عليه الإنسان وان كانوا لا يعلمون الغيب لكن الله عز وجل يظهر في فلتات اللسان وقسمات الوجه صفات الإنسان وأثعاله يظهر ما عليه ما في قلبه وكذلك العكس فهو هنا يقول يا ربي أنت تذم مرة يعني تلقي الذم على ألسنة الناس ومرة تحمد أو بمعنى أنك تلتلقي المحامد على قلوب الناس وألسنتهم لمن كان من عبادك الصالح وهذا مستاقه في الأحاديث الصحيحة مثل حديث المحبة وأن الله يلقيها على قلوب عبادة حين ينادي جبريل أني أحب فلان فينادي جبريل فيقع حبه, حبه في قلوب العباد فيحبونه والعكس كذلك الخلاص من هذا الكلام أن أحوال القلوب وأعمال القلوب في الأصل وأن مثل هذه المواعط التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة السلف وأحوالهم هي التي ينبغي أن يعنى بها الناس اليوم في إصلاح القلوب التي قست وتنافرت وكثر بين الناس النزاع تشاحنت القلوب اليوم في كثير من أحوال الأمة بل حتى عند أهل الاستقامة والسنة قل الورع قلت خشية الله قل الخشوع وهذه مظاهر يدركها الآن غالب المسلمين حتى العوام منهم يدركون أن, أن الناس اليوم أحوالهم غير طبيعية قل فيهم العباد قل فيهم النساك قل فيهم أهل الورع قل فيهم أهل الخشي من الله هو لا, لا ينمحي بحمد الله لكنه قل حتى أنك أحيانا تجد في بعض الإبيات والأماكن وبعض الظروف والأحوال أعدادا كثيرة من الناس لا تجد فيهم من تنطبق فيه أحوال الاستقامة والصلاحة التي كان عليه سلف الأمة بل التي كان عليها الأجيال القريبه التي عايشناهم إلى وقت قريب أين مظاهر العبات أين وظهر الوريعين أين هو ظاهر الذين يتجنبون الشبهات يوجد لكنه نادر وقليل ويعيش غربة إذن نعود أقول أحوج ما نحتاج اليوم العموم المسلمين أهل السنة بخاصة وطلاب العلم لصفة أخص هو أصلح القلوب والتعويل على ذلك في الدروس والمحاضرات والخطب لابد بد أن يتخللها شيء من المواعظ وشيء من ترقيق القلوب وأسباب حياتها في مثل هذا الكلام الذي ذكره إذا رجب كلام عظيم أحوج ما نحتاجه اليوم ويحتاجه الناس جميعا ولذلك أرى لزاما على طلاب العلم اليوم والمشايخ الذين يدرسون شتت دروس بأنواعها الشرعية والمساندة لها وغيرها أن يتخلل دروسهم شيء من العناية بأحوال القلوب يعالج قلوبهم ويعاجئ قلوب طلابهم وإلا في فلماذا نرى هذه الظواهر المزعجة تصدر عن تلاميذ المشايخ ظواهر التنافر تنافر التحزبات من شباب وطلاب علم هم في حلق الذكر وفي دروس المشايخ الكبار ولا يوجد هذا عند الكبار إذن المسألة فيها ما فيها أمر يحتاج لوقفة وهذا مرضا سائد الآن لم يعد من الظواهر الخفية التي نحدث فيها همسا لأنه ظهر على السطح وشتت وفتت شباب الأمة اليوم تنازع طلاب العلم فيما بينهم وعلى مشايخهم وتحزيب الطلاب والمشايخ وعموم الشباب على هذه التوجهات والتحزبات من أين جاء؟ جاء من قسوة القلوب جاء من عدم الورع من كلة الورع كلة خشية الله عدم مراعاة القواعد الشرع التي أصلا تنشأ من القلب تقوى والإنابة والرقابة لله عز وجل والحرص على جمع الكلمة والحرص على يعني سد باب كل فتنة بينه أهل الخير والاستقامة سد كل فرقة كل فرقة يجب أن سد ولا يكون ذلك إلا بإصلاح القلوب ومهما بلغ الإنسان في حب الجماعة والجمع الشمل وقالبه غير متهيئ فإنه لا يمكن يتمكن من ذلك ويصبح كلامه مجرد دعاية لا أثر لها كان هو حاصل في كثير من الكلام الذي نقول أن الله يعفو عنه وأن يسرق قلوبنا فأرجو أن يتنبطوا الله بالعلم أمثالكم لمثل هذا الأمر يتخلى المجالسهم العامة والخاصة والدروس مع شيوخهم ومع طلابهم شيء من العناية بالقلوب غرس التقوى والإنابة والخوف من الله والخشية والورع وغير ذلك من المعاني التي تنتج عنها بعد ذلك الاستقامة الحقيقية التي تجسمع عليها الكلمة وتقوى بها الأمة ويعود لها للأمة الهيبة والعزة والنصر بالرعب الذي وعد الله به نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والآن ننتقل إلى درسنا الثاني أحسن الله إليك في سؤال نعم. ما يتعلق أتابكم الله بأعمال المحسنين الذين يعني تميزهم عن سائر المؤمنين هل هناك أعمال تخص يعني هذه الفئة أم جانب المراقبة هو الحكم في الأمر هو الأعمال لا عبرة بكمها ولا عبرة بنوعها إنما العبرة بمدى يعني الاحتساب فيها أي عمل يخرج من قلب احتسابا لله يبارك الله فيه ولذلك تجد لو أخذت الأمور للمقاييس المادية مقاييس الناس وهذه تحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى فقه لو قارنت بين عملين لشخصين يتشابهان في الظروف وفي الأعمال وفي الأعباء ثم قارنت بين نتائج عمل هذا ونتائج علم هذا وجدت هذا في أعماله من البركة والنفع والعموم الخير ما يعتبر أضعاف أضعاف العمل الآخر من شخص آخر يعمل نفس العمل ونفس الظروف هذا تجد ربما يكون واضح في المسؤوليات مثلا يتحمل مسؤولية شخصا كلاهما يجتهد ويعمل ما يستطيع ويبدو طاقته ويكون عملها هذا فيه من البركة والنفع وقبول للقبول عند الناس ما لا يكون عند ذاك لماذا؟ لأن المسأل راجع إلى القلوب ثم العمل البسيط الذي يستهم به الناس إذا صدر من انسان مخلص يبارك الله فيه بركة يعادل أحيانا عمل مؤسسات يقوم عليها آلاف الأشخاص وهو عمل فردي لكن يخرج من قلب عندنا من نماذج الحية القريبة من قدوات ناخذ مثالا كلكم تعلمون الشيخ مباز رحمه الله هو كغير من سائر الناس أعماله اليومية غيرة نعم عنده شيء من الجلد ويعني استغلال الوقت لكن مع ذلك هو بشر كثير من الناس من حوله يعملون مثل عمله خاصة الموظفين الكبار الذين أعطوا أعصابهم وجهدهم للعمل تجد الواحد منهم ناس كبار يعملون ليل نهار في عملهم لكن انظر للفارق مع أن الشيخ عنده بعض المعوقات الظاهرة كونه كفيف كونه لا يسافر كونه لا يخدم في كل شيء ومع ذلك في أعماله هذه من البركة والخير والنفع العام ما عجز الكتاب إلى الآن أن يحيطون به في أشياء لا يعني فعلاً تدخل في باب الخوارق المعجزات الكرامات الشيخ لما توفي وقبل أن يتوفى كشف الناس أن له في كل بلاد الدنيا دعاة ينفق عليهمهم هل الدعاة عندهم من البركة والنافع ما لا يوجد في غيره وأنا أذكر كنت زرت بأمر من الشيخ مع بعض طلاب العلم بعض البلاد النائية،, النائية خارج هذه القارة كلها من أجل يعني تفقد أحوال الدعاة وجدنا حتى في البلاد البعيدة التي ما فيها إمكانات ولا فيها وسائل أنفع الدعاة هم الدعاة الذين يتبعون يعني يتبعون الشيخ شخصيا يسمونهم دعاة البيت تصدر رواتبهم وتوجيهاتهم من بيت الشيخ لا من عملة فيهم من النفع والبركة شيء عظيم ما تجد مسلم في الدنيا إلا هو يعرف الشيخ ويهتم بحاله ويسأل عن حاله حتى في الغابات البعيدة المتوحشة وجدنا أناس في بلاد وفي مناطق نائية أغلب الأمم فيها وثنية يوجد فيها أعداد من المسلمين معزولين عن الدنيا أول ما يسألون عن الشيخ المنباس ما حاله هذه البركة في القبول وهذه البركة في العمل والإنتاج والنفع الخاص والعام من شخص هادي يعيش كما نعيش من إن جاءت من القلب ومن استصلاح القلب بالدعاء وبالأسباب الشيخ رحمه الله اسمحوا لي ربما صدر في هذا لأن هذه فيها عبر أذكرني جلست معه مرة في بيته ننتظر الرفطار في رمضان جلس مدة أظنها تقرب من الساعة وهو يردد كلمة واحدة اللهم أصلح قلبي وعملي كلمة واحدة قريب من الساعة وهو يردد هذه الكلمة اللهم أصلح قلبي وعملي هذا انفقه الدعاء تجد إضافة مباركة العمل لموذج آخر صغير حتى عند صغار الدعاة عند الذين لم يكن عندهم من العلم والمقدرات والإمكانات مثل ما عند الشيخ صغار الدعاة يأتي داعية مبتدي أحيانا يذهب إلى بلد نصرها المنصرون من بعض القرى في أفريقيا أو في آسيا حولها المنصرون إلى نصرانية تجده بجهد بسيط يحفر لهم بيء أو يبني لهم مسجد أو يهب لهم شيء مما ينفعهم في دنياهم كأن يشتري لهم بقرة كما حصل من بعض الدعاة اشترى الأهل القرية فقط فارتبطوا به فحبوه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا يعني ببساطة وأنا هنا أنبه بعض الشباب الذين عندهم مبالغة في لا يكون العمل إلا بدراسة وتخطيط نعم الدراسة وتخطيط مطلوبة وهي من أوجب الواجبات لكن لا تنتظر الدراسة والتخطيط يجب الإنسان البسيط اللي ما عنده استعداد للدراسة والتخطيط نكون على بركة الله نعطيه التوجيهات العام ويشتغل ما, ما كان جهده وعمله صغير إلا أن الله يبارك به إذا كان من قلب إذن نعود ونقول الأصل في أحوال الأمة هي القلوب وما تخلفت الأمة إلا لأن القلوب فيها دخل ولا حصل ما نحصل الآن من نزاعات وفرقة وكلام ودعاوى الصلاح التي لا أثمرت لها إلا لأن القلوب فيها شيء القلوب مريضة حتى عند بعض الدعاة وعند علم العلم يجب أن نعترف يا أخوان نحن مقصرون نحن في حال يجب أن نستدركها بأنفسنا قبل أن نعاقب هذه الفرقة والشتات والتنافر حتى بين المنتسبين للسنة لابد أن يكون سببه يعني الحوال سيئة للقلوب ما نتج مجرد آراءه أبدا لأن أهل السنة تجتمع آراءهم تجتمع منهجهم لكن قلوبهم اجتمعت أو قلوب بعضهم عشان ما أظلمه لكن هذا البعض الآن يقف عائق في النفع الذي يجب أن يكون من جهود طلاب العلم والعلماء من أجل السنة نعم فضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع سيئة الحسنة تمحها لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة قال الله عز وجل وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه وقال رجل هذا له خاصة قال بل للناس عامة وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية في قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق بالإنفاق وتضم الغيظ والعفو عنهم فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليها فدل على أن المتقين قد يقعوا منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إليه منها والتوبة هي ترك الإصرار يعني يقصد حقيقة التوبة التوبة هصلا تبدأ من القلب يعني كما تعرفون التوبة هي تحول القلب من الوقوع في المعصة والاستهانة بحرمات الله إلى الاستحاش من ذلك والنفور منه والندب ولابد أن ينتج عن ذلك إذا كان بصدق العزم على أن لا يفعل الإنسان وأن لا يصر على الذنب ويعزم أن لا يعود ولذلك قال هي ترك الإصراء يعني نتيجة التوبة ترك الإصراء وإلا في التوبة تبدأ قبل ذلك تبدأ من الضمير والقلب نعم ومعنى قوله ذكر الله أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب ولذلك هذا المفهوم أشار إليه شيخ مرات كثيرة في مسأل ذكر الله في أماكن متفرقة وهو أنه يشير إلى وكذا كثير من المنهجيات عند السلف تحتاج الاستقراء استقراء ما كانوا يحتاجون إلى العنصرة والتبويب والاستقراء مثل ما نحتاجه الآن يعني كانوا بسجيتهم يؤصلون دون أن يذكرون هذا أصل فأقصد بهذا أن الإشارة إلى ذكر الله تأتي دائماً بسياقات مختلفة من ذل على مسألة الذكر لا يقصد بها فقط الذكر باللسان ولا مجرد الذكر بالقلب أيضاً ولا الذكر الذي هو بالتسبيح والاستغفار والتوبة والتهليل ونحو ذلك بل ذكر الله يبدأ أولاً بسجيته القلب ما في القلب من تعظيم الله الذي جنشى عنه المحبة والخوف والرجاء والرقابة والإنابة ثم بعد ذلك الورع والخشوع وذكر الله في بعض المقامات يعني أن تتذكر عظمة الله وفي بعض المقامات أن تتذكر كمان الله بأسماء يصفت وفي بعض المقامات نجد أن ذكر الله يعني رقابة الله يعني الرقابة التي هو معنى الإحسان واحيانا ذكر الله يعني في المقام الذي يقتضيه الحال بمعنى أنه كل مقام له نوع من الذكر فاحيانا الذكر ذكر شكر واحيانا الذكر ذكر توبه واحيانا الذكر ذكر تفكر واحيانا, الذكر ذكر تفكر وأحياناً يكون الذكر ذكر يعني استغفار وتسبيح وتهليل باللسان واحيانا يعني الذكر تلاوه القران واحيانا يعني الذكر الفزع الى الصلاه او الدعاء مطلقا كل هذا ذكر فلذلك لعلنا إن شاء الله في درس نقاتل من خلال بعض الحادثة التي ستأتي يعني نكلف أحد بعد ما يرشد إلى الطريقة أن يبحث في مثل هذا الأمر أن يأتي الإشارة لذكر الله لكتاب والسنة وعلى سنة السلف على معاني عظيمة تعني الدين كله وأنها بحسب السياقات وأن كثير من الناس يحصرون الذكر بالذكر اللساني وهذا خطأ لذكر اللساني هو نوع من الذكر وله لا يكفي لابد أن يبدأ الذكر بالقلب والعقل والمشاعر والحاسيس والعواطف ثم بتطبيقات الشارع القلبية والعملية أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد وما توعد به على المعصية من العقاب فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإسرار وقال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنباً آخر إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنباً استغفر منه وفي الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة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 ولا يمل الله حتى تملوا طبعا هذا في إشارة إلى مسألة الملد هذا لا شك أنه هنا جاء من باب المجازات ليس مجاز ولا تأويل لا يمل الله حتى تمل هذا جاء من باب المجازات العمل والمشاكلة والمقابلة للعمل نعم وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبيب بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل مقراف للذنوب قال فتوب إلى الله عز وجل قال أتوب ثم أعود قال فكلما أذنبت فتوب قال يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي قال فعفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب ابن الحارث وخرجه بمعناه من حديث أنس مرفوعا بإسناد ضعيف وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال من ذكر خطيئه عملها فوجد قلبه منها واستغفر الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها وروى وروى ابن ابي وروى ابن ابي الدنيا باسناده عن علي قال خياركم كل مفتن تواب قيل فانعاد قال يستغفر الله ويتوب قيل فانعاد قال يستغفر الله ويتوب قيل فانعاد قال يستغفر الله ويتوب قيل حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسور وخرج ابن ماجة من حديث ابن مسعود مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقيل للحسن ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار فلا تملوا من الاستغفار وروي عنه أنه قال ما ارى هذا إلا من اخلاق المؤمنين يعني ان المؤمن كلما اذنب تاب وقدروا المؤمن مفتن تواب وروي من حديث جابر باسناد ضعيف من مرفوعه المؤمن واهن اراقع فسعيد من هلك على رقعه وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله فإنه بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وضفها الله في رقابهم وكتبها عليهم وفي رواية أخرى عنه أنه قال أيها الناس من من ألم بدمب فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإنما هي خطايا مطو مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في عليها ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب نعم هنا, هنا القدر نسي به المقصود به القدر, القدر الكوني كلمة لابدها لتوهم معنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه بمعنى أنه لابد أن يفعل ما قدره الله قدرا لا أنه بذلك يكون مشروع عمله عمله غير مشروع شرعا وهذا راجع إلى الفرق بين يعني الإرادة الشرعية والقدرين وبين التقدير وبين الشرع فهنا لابد أن يفعل يعني أن الله قدر عليه قدرا لكنه قد يفعل ما لا يجوز شرعا لأن الله بيّن الشرع وحذر من وأمر بالفعل المأمور شرعا وحذّر من المنهية شرعا وبيّن وجه الحق وأعطى الإنسان القدرة على فعل هذا وذاك ومداما في زمن التكليف فإذا لا يقال أنه لابد أن يفعل شرعا بل لابد أن يفعل قدراً أي ما قدر الله عليه من الذنوب لسبب ما علمه الله في سابق علمه من ان هذا الإنسان سيفعل فكان القدر على علم الله السابق وليس هذا تبريج ليس هذا تبريج لفعل المحضورات والمنهيات بل هو خضوع للقدر إذا حصل المقدور إذا حصل المقدور فلابد أن يقال هذا قدر الله لكن إن كان ذنب فلابد أن يلام عليه الإنسان وأن يطلب منه التوبة وإن كانت مصيبة فبعد وقيعها لابد من التسليم مطلقا ولا يصلح التلاوم ولا اللوم نعم. في عبارة مرة المؤمن واهم راقع سيثة أعلق عليها والمقصود بها أن المؤمن واطع فيما يخل لأن واهم هنا بمعنى مخلّ راقع بمعنى أنه يركع بالتوبة وبعمل الصالحات فهو يخل ويرقع يذنب ويتوب, يذنب ويتوب طبعا هذه حكمة لا أظنها تصح مرفوعة نعم معنى هذا أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ولكن الله جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب ومحاه بالتوبة والاستغفار فإن فعل فقد تخلص من شر الذنب وإن أصر على الذنب هلك وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون وفسر أقماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع طبعاً الكمع له معاني من أوضحها أن القمع يشبه الغطاء العرب تطلق على غطاء الشيء قمع ويطلق أيضاً على الأناء الصغير أو الذي يكون مساند للإناء الكبير إذا يسمى قيمع ويسمى الغلاف الصغير الذي يكون على التمره يربط التمره بالعذق يسمى قيمع إذن القيمع هو أشبه بالغطاء لكنه يكون يعني على شكل الإناء الصغير نعم قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة قد ورد ذلك صريحاً من في حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا من مراسيل محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال يا معاذ اتق الله مما استطعت واعمل بقوتك لله عز وجل ما أطق واذكر الله عز وجل عند كل شجرة وحجر وإن أحدثت ذنباً فأحدث عنده توبة إن سراً فسرًا وإن علانية فعلانية وخرجه أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاذ وقال قتاده قال سلمان إذا أسأت سيئة في سري في سريرة فاحسن حسنة في سريرة وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها ظاهر أنه أراد عام من التوبة توبة نعم من الحسنة لا شك لكن أراد عام من التوبة أنك إذا فعلت سيئة فأرجفها بعمل صالح إذا أسأت لحد فأحسن لي إذا أسررت ذنبا أو فكرت في أمر فيما بينك وبين نفسك والله بكل شيء عليم فأيضا فكر في أمر ضد ذلك وهذا عام من مجرد التوبة نعم قد اخبر الله في كتابه ان من تاب من ذنبه فانه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه فانه يغفر له ذنبه او يتاب عليه في مواضع كثيره كقوله تعالى إنما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآيتين قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الايه بكى ويروى عن ابن مسعود قال هذه الايه خير لاهل الذنوب من الدنيا وما فيها وقال ابن سيرين اعطان الله هذه الايه مكان ما جعل لبني اسرائيل في كفارات ذنوبهم وقال ابو جعفر وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم إذا أصاب أحدهم إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة, مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال ابن عباس في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال هو سعة الإسلام وما جعل الله لأمة محمد من التوبة والكفارة وظاهر هذه النصوص ننقف عند هذا لن ندخل في موضوع توبة وقبول التوبة وهل التوبة تكون إذا توافرت شروطها خير الدرس القادم إن شاء الله إذا توافرت شروطها هل تكون لزوما أو تبقى تحت مشيئة الله وأيضا التوبة هل تكون من جميع الذنوب الصغائر والكبائر أو فقط يعني تكون في الكبائر وأعني بذلك أن الكبائر هل تمحوها أعمال حسنة أو لا بد من توبة ذا قالوا في الصغائر وهو رأي الجمهور أن الصغائر تمحوها الحسنة بينما الكبائر اختلفوا عليها هل بد من توبة او لا سماء سيئة ان شاء الله في الدرس القادم مم. استدلالات المؤلفة من الرجب في الاحاديث الضعيفة يوردها ويضعفها بنفس الوقت هو يوردها من سبيل الاعتضاد يعني ما اعرف ان بالرجب كما ترون فيما قبل ومما يتي ما اعرف انه استدل في قضية من القضايا الاساسية او المسلمات سواء كان في الاحكام او في العقيدة ما أعرف أنه يستدل بحديث ضعيف لكن يأتي بالحديث الضعيفة في الأمور الخلافية أو في الأمور التي عليها دلة صحية لكن يأتي بها على سبيل الاعتضاد وحشد الدلالة لأن الحديث الضعيف مثل الحكمة مثل الحديث بني إسرائيل يأخذ منها ما يناسب لا على أنه دليل لكن على أنه مؤيد للدليل على أنه رأي صائب إلى آخره ثم الحديث الضعيف أيضا كثير من الحديث الضعيف الذي اوردها كثير منها من نختلف عليه هل هو ضعيف أو حسن او صحيح المهم الخلاصه ان السيد كان يستدل بها كما رايتم على الأمور الخلافيه وهذا لا, لا يعني يشكل فيه وليس ان هذا دليل ثوابت ان ويستدل بها ايضا للاعتراض لا للاعتماد وهذا منهج عند السلف عموما نعم ما يترتب عليه ثوابت ما يترتب عليه ثوابت في الأحكام ولا في العقيدة ومن هنا تكون الأمر سهل يعني من باب الاجتهاد هي كأنها اجتهادات علماء نفرض أنها أحاديث لم تثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم لكن تتضمن حكم أراء صائبه تتضمن مواعظ عبر مثل ما ننقل أكوال العلماء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا وهذا قول الجمهور وكلام بن, وكلام, وكلام بن عبد البر يدل على أنه يجمع هذا الحكم هذا الحكم حكم عام يعني بمعنى إننا, أننا لا نستطيع تطيق على المعين هذا حكم مثل, مثل الكلام في أحكام العباد في الإسلام والإيمان والكفر والفسق ونحو ذلك قد نقطع بظهور ظواهر معينة على حال إنسان معين فالإنسان مثلا يرتكب المبقات علنا نجزب أنه فاسق أليس كذلك لكن حكم مصيره هل الله عز وجل يعني قبل منه توبة معينة هل سيستأنف في حياة المستقبلة ما يخرجهم مقتضى الفسق هل نجزم بأنه سيموت على هذا المصير هذه أمور لا يعلمها إلا الله ثم ما مدى أثر ذلك على أعمال قلبية فنحكم بالظاهر كذلك في مستة التوبة توبة لا شك أنها يعني من الأصول الثوابت شرعا أن من تاب تاب الله عليه إذا توفرت شرط التوبة هذا حكم عام. إن كل من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت فيه شرائف التوبة وانتفت الموانع فإن الأصل أنه يقطع بتوبته من حيث الحكم لا من حيث الجزم للمعين هذا المعين إذا ظهر لنا أنه تاب توبة نصوحة وتوافرت فيها الشروط نقول نرجو أن يكون تاب الله عليه لكن من حيث الحكم أنه توافرت شروط التوبة أما هذا المعين هل هذا الله عليه أو هل نستنزم لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله لا يعلم ما في الأحوال الباطنة إلا الله إذن هذا حكم عام مجمل صحيح دلت عليه ثوابة النصوص أن من تاب توبة النصوحة توافرت فيه شرط توبة فالأصل أنها تقبل كتوبته قطعا لأن هذا وعد من الله لكن أعود وأقول ومع ذلك هذا لا يمكن أن نحكم به للمعين فلان بعينه لأن لا ندري عن الأمر الباطن عما في قلبه عن صدق التوبة في القلب مدى قبول الله عز وجل لهذه التوبة يرجع إلى الأحوال القلبية التي لا يعلمها إلا الله ودعوة لسان لا تكفي وظواهر الأمور لا تكفي بالجزل جزم أما الحكم فيجزم به نعم الحكم العام ومن الناس من قال لا يقطع بقبول التوبة بل يرجى وصاحبه تحت المشيئة قصده إن توافرت الشروط وهذا مرجوح لأن هذا يتناثى مع ثوابت النصوص في الوعد بقبول التوبة على جهه العموم فنحن على جهة العموم نقطع بقبول التوبة إذا توافرت الشروط ويعني لا يعلق الأمر على مجرد الرجاء بالنسبة للحكم إلا للمعين وعلى هذا احتمال أنه يمكن الجامع بين القولين من بعض الوجوه هو أن أصحاب القول الأول قصدوا الحكم العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي على ضوء النصوص وأن أصحاب القول الثاني بعضهم يقصد الحكم للمعين فلا من الناس إذا توافرت وادعى إنها توافرت عنده شروط التوبة هل نحكم له نقول لا نرجو أن يكون هذا الله عليك وهذا يرجع إلى مسألة أكبر وهي مسألة الاستثناف الإيمان الاستثناف الإيمان الأصل مشروع لماذا مشهور لأن لا ندري عن حقيقة الحال ولا عن المصير بالنسبة للأعيام الإنسان يعبر عن في نفسه فيما يجده من قبول, من, من قبول والتسليم لله عز وجل فيقول أنا مؤمن هذا من حيث حكاية الحال لكن إذا تحدث عن المال ومدى قبول الله عز وجل لهذا الإيمان في مآله فهذا أمره غيب لا يعلمه إلا الله ولذلك يدعو المسلم دائما يا مقلب القلوب ثبث قلبي على دينك لألا يحدث ما يصرفه عن هذا الحكم فكذلك مسألة التوبة نقول يرجعه بالنسبة للحكم على المعين ان الحكم العام فإذا توافرت الشروط فنتجوا على هذا نوع من الجمل بين القولين قبل أن نتجاوزهما نعم صلى الله عليك يا شيخ وش يترتب على المساله كونه يقطع او لا يقطع بقبول توبته يعني بالنسبة يت... بالنسبه للمعين ما يترتب عليه شي انه ما حكم العام كثير من الاحكام العامه حكم العام يترتب عليه يعني الاعتقاد لان المسلم المؤمن ذاتب وتوافض في شروط التوبة فنحن نعتقد جازمين بأن الله يقبل توبته كحكم عنه فهذا اعتقاد يعني مثلما الكلام عن الارجاء كثير من ليش عمل لكنه اعتقاد ولذلك يعني خطأ أهل السن الجماعة من يقول بأن الخلاف بيننا وبين المرجع الأفضي ما هو الأفضي؟ لأنه يرجع للأعتقاد طبعا مرجعة الفقهاء الذين يعظمون الأعمال ويقولون أن الأعمال شرط للإسلام وشرط يعني لمستزمات الإيمان لكنه ليس من الإيمان طبعا يقول الخلاف لفظي لأن كلهم يعظمون الأعمال سواء أهل السنة والجماعة لا الخلاف لفظي لأنه في جانب اعتقادي غير العمل في جانب لماذا يهمل هو الأصل هو المرتكز هو المبدأ نعم قابليش لا الحكم العام نحكم عليه بأن نبتاب خلاص إذا ظهر لنا أنه أقلع أو إذا كان مثلا صاحب حد أقيم عليه حد وأعلن توبته فنحن نتعامل مع الظاهر في التعامل نحن نتعامل إنسان الكلام على المصير على المآل على الحكم على القلب الذي فيما يتعلق بحساب الإنسان فيما بعد الموت لو مات على حالة التي فيها هذه الدعوة هذا اللي يذن الله نعلمه أما إذا توافرت في الظاهر الشروط شروط التوبة فإن الإنسان يعامل على أصل ذلك ظاهرا نعم واستدلوا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته وربما استدل بمثل قوله المشيئة أيضا مشيئة هنا تقيد بأن الله عز وجل شاء ذلك بوعده لمن يشاء دخل فيها الوعد أن الله وعد بالتوبة الله عز وجل استثنى من تاب فمن هنا هذا استثناء دخل في إلا من شاء إلا ما شاء نعم وربما استدل بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أيضا هنا عسى هتأتي بمعنى الرجاء كما هو عند الخل مخلوقين عسى قطع كما ذكر ابن عباس وغير من الصحابة إذا جاءت عسى في كلام الله عز وجل هتأني أن الله أوجب على نفسه وفرق بين عسى وليتا ونحوها ولو في خطاب الله عز وجل وبينها في خطاب المخلوقين فهي في خطاب الله على العزم والجزم فالمخلوقين لا لأنهم يعني محجوبين عن غير فإذا جاءت عسى من الإنسان فيتعني الترجي إذا جاءت عسى في خطاب الله عز وجل فيتعني أن الله وعد وأوجب على نفسه سبحانه نعم وبقوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والظاهر أن هذا في حق التائب لأن الاعتراف يقتضي الندم وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه والصحيح قول الأكثرين وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع ومن هنا قال ابن عباس إن عسى من الله واجبه نقله عنه علي بن أبي طلحة وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا ولم يدل, ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به كما في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمل بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاه ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن التائب ممن شاء أن يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه وقد يراد بالحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة ما هو أعم من التوبة كما في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقد روي من حديث معاد أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضع ويصلي وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وفي الصحيحين عن عثمان أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له, غفر له ما تقدم من ذنبه في مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً يحسن فيهما الرسوع والخشوع ثم استغفر الله وغفر له وفي الصحيحين عن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليه قال ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيي كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة وخرجه ابن جرير الطبري من وجه آخر عن أبي أمامة وفي حديثه قال فإنك من خطيئتك كما ولدت كأمك فلا تعد وأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 حتى تخرج من تحت أغفاره قبل أن نستكمل هذه النصوص الشيخ سيستمر في سرد هذه النصوص العامة لكن أرجو أن تستخضروا في أدهانكم شيء سيكون الحديث عنه بعد قليل وهو مهم جدا وهذه النصوص مجملة في أن هذه الحسنات وأنواع الحسنات تكون سبب للغفراء من الذنوب لكن سيأتي نصوص أخرى تقيد ذلك وهو أن أغلب هذه العمومات تعني الذنوب معدى الكبائر مع ولذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة هل هذه الأشياء قالوا, أي قالوا أن الكبائر لا بد منه من توبة مع عمل الصالحات لا بد من توبة لذلك مثل هذه النصوص نصوص مجملة, نصوص مجملة النصوص التي تأتي فيما بعد سيذكرها الشيخ هي نصوص مقيدة فيما يتعلق بالكبائر ولا أريد أن أستعجل الحكم لأن الشيخ سيفصل فيه لكن أرجو أيضا أن تصفوا في أذهانكم أن التوبة من الكبائر أيضا مجملة فهل تعني أن الإنسان يتقصد التوبة من كبيرة بمعينة بأن يستحضر تلك الكبيرة ويندم عليها ويتوجه إلى التوبة من الله إلى الله عز وجل أو أنه يكفي أنه غير حاله وأن تغيير الحال يدل على أنه بالضرورة نادم على ما فعل هذه مسألة أغفلها الشيخ وليست واضحة لكن هي هي من أسباب الخلاف بين كثير من أهل العلم وأن بعضهم قال لا تغفر الكبائر إلا بتوبة خاصة عن الكبيرة نفسها وأن عموات هذه النصوص التي بها تكفير الخطايا على الإجمال لا يدخل فيها الكبائر بعينها إلا إذا توافضت فيها الشروط المعروفة وكل كبيرة أو الكبائر أيضا أنواع منها ما هيها مظالم للعباد ومنها ما ليس فيها مظالم ومنها ما يستوجب حد ومنها ما لا يستوجب حد الأخير على تفصيل سيئة لكن أعود أقول هناك مسألة لم يصرح به شيء وهو الذين يشترطون التوبة للكبائر ماذا يقصدون بالتوبة هل معنى التوبة تقصد كل كبيرة بعينها بأن يتأمل الإنسان ما فعل بديت تلك الكبيرة ويندم ويحصل له من الحال تغير القلب وتغير الجوارع والندم على ما فات أو أنه يكفي شعوره بأنه مقصر في حق الله وأنه يريد أن يجانب الأعمال المخالفة ويبدأ حياة جديدة هذا بصورة من التوبة كثير من العلماء لا يشير إليها والله أعلم نعم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 من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وفيه ما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي صحيح مسلم عن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله وفيه من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشورى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسناته قال هي أحسن الحسنات وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم في يومه مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر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 ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك وفي المسند وكتاب ابن ماجة عن أم هانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل وخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق وضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق, ورق, ورق هذه الشجرة وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله فقال إن ذلك العون حسن وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة صلاته وتسريحه يحط عنه شيئا من ذلك وقال ان صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو قال الله تعالى خلق عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وقال مالك بن ذينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس وقال عطاء من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل وقال شويس العدوي وكان من قدماء التابعين إن صاحب اليمين أمير أو قال أمين على صاحب الشمال فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل لعله يعمل حسنة فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتب له تسع حسنات وكتب له تسع حسنات فيقول الشيطان يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم نعم في مثل هذا الأثر والذي قبله يعني كلام عطاء وكلام شويس العدو هذا من الكلام التخرص هو يدخل في باب المواعب والزهد لكن في تحديد أمور يجب أن توقف على الشرع ما لم ترد في الشرع فلا يجهز اعتقاد ذلك ولا نقله على أنه من الأقوال المعتبرة وإن كان بعض العلم يتساهل على اعتبار أن الناس يفهمون قديما قبل أن تختلط مفاهيم الناس في مثل هذا العصر يفهمون قديما أن السياق مثل هذه الأمور كان يكون من باب الترهيب والترغيب والورع والزهر لا من باب أن هذه اخبار ثالثة فقال عطاء من جلس مجلس من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل هذا من تساهل العبات تحديد عشرة هنا قال يكثر الذنوب هذا يتماشى مع النصوص قواعد الشرع أما يحدد بهذا التحديد هذا أمر توقيفي هو فيه إيجاب الله ولا يجوز أن يورد على أنه من الأمور المعتبر شرعا كذلك قول شويس عن صاحب اليمين وأنه أمير لصاحب الشمال هذا كلام مجمل قد يكون يعني أخذ من أن اليمين أفضل من الشمال وصاحب اليمين أفضل من الشمال لكن بهذا التحديد هذا لا أصل له وهذه مسألة ينبغي أن ننظر بها إلى كثير مما ينسب إلى العبات والنساك الأوائل فإنه يعتبر بذور البدع وبذور العبادات البدعية لأنهم نضعون مثل هذه الأمور ويأتي أجيال يعملون بها على أنها من ثوابة الشرع لا سيما بعدما تطورت مثل هذه المذاهب من المواقف الساذجة إلى الطرق يكون فيها شيوخ ويكون فيها مريدين ويكون المريد خاضع لما يقوله الشيخ ولذلك أخذ أصحاب الطرق الصوفية مثل هذه الكلمات عن شيوخهم الأوائل على أنها مسلمات وجعلوها مصدر لمصادر تلك الدين وعملوا عليها ونسجوا حولها من البدع الاعتقادية والقولية والعملية ما لا يحصل فهذه بذور بدع كما قال شيخ الإسلام بدأت شبرا ثم ذراعا ثم باعا ثم أميالا ثم طمت الوادي وهذا الذي حصل فأرجو التنبه لمثل لأ هذه لأن كثيرا في سياق يعني كلام الشيخ هنا لكنه أتى بها للاعتضاد والاعتماد نعم خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك فيعطيه إياها فما وجد في صحيفته من حسنة محى بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان كتبهن حسنات فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرا ويحمد الله أربع وثلاثين تكبيرا ويسبح 33 تسبيح فتلك مئة وهذا غريب منكر وروا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها التسع خطيئات ويفضل له ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفي, فيكتفي به والله أعلم وقد اختلف الناس في مسألتين إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر وقد روي هذا عن عطاء وغيره, وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك والصلاة تكفر أكبر من ذلك خرجه محمد بن نصر المروزي وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما واتفقت الأمة على أن التوبة فر والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة وهذا باطل بالإجماع طبعا هذا قد يرد عليه قد يرد عليه أن توبة بتغيير الحال لأنه لم يرد صيغة شرعية توقيفية في صفة التوبة توبة تكون باللسان وتكون بالحال وتكون بالأعمال وأن الإنسان قد يكون إذا غير حاله تغييراً جذرياً من حال التفريط والعصيان والانهماك والمعاصي والفسوق إلى حال الطاعة والاستقامة أن هذا يمكن يسمى توبة وأن هذا أصلاً لا يتم على وجه مقبول عند الله إلا بتحول القلب والتودة تبدأ من القلب فعلى هذا أقول أنه لنبه لما ذكرته قبل قليل أنه ربما يكون السبب في عدم تحديد في, في الخلاف بين في عدم تحديد معنى التوبة ولذلك سيارد في الحديث التالي أنه يذكر أن الصلاة للصلاة والجمعة للجمعة ورمضان لمرضان مكفرة لما بعد لما قبلها إذا اجتنبت الكبار والتكفير توبة والتوب بمعنى اهل استلاح توبة تكفير الذنوب نوع من التوبة خاصة إذا كان قصد به التحول يعني كثير من الأعمال الصالحة وأعمال حسنة يعملها الإنسان وقد بيقصد بها معنى التوبة لكن إذا قصد إذا قصد بأعمال الصالح والصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام النوع من التوبة فهذا يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبار بمعنى عدم الإصرار عليها لكن الكبار اللي مضت ربما ليشملها الحديث بمعنى أن الإنسان إذا كان يتوب ما بين هذه الصلوات وما بين الصيام والصيام لكنه يعني يعني يعني يعلن التوبة لكنه مصرع الكبائر يعني هذا أنه لا تقبل ثوبته مدام مصرع الكبائر بينما الصغائر يمحوها الله عز وجل هذا وارد في فهم الحديث إذا اجتنبت الكبائر وارود وقل ومع ذلك فإن التوبة قد تكون لتغيير الحال ويكون هذا نوع من اجتناب الكبائر نعم سأل الله إليك ورد في بعض الأحاديث ذكر بعض الأذكار وأنها تكفر بعض الكبائر مثل الفرار من الزحف في ال... أيضا بر الوالدين ورد أنه تكفر الكبائر سيأتي استثناءها مما يدل على أن الخلاف أغلبه ناتج عن عدم... عن... عن عدم تحديد محل الخلاف محل النزاع وأيضا عدم تحديد المصطلحات ما معنى التوبة هل التوبة تعني... يعني أنه لابد الإنسان يحدد الذنب ثم يغير حاله ويكون في قلبه هذا الذنب بعينه دون الذنوب الأخرى أو أنه يكفيه أنه يغير حاله بقصد التوبة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها ولو ما حدد الذنب المعين لأنه بأحيانا يعمل إنسان كبيرا وينسى أنه عمل هذا الكبير ثم يعلن توبته بالإجمال بعموم ويدعو الله عز وجل أنه يتوق عليه ولذلك أن أقول أنه يستدرك على كثير من أهل الذين خاضوا في هذه المسألة أنهم لم يحددوا أولا طبيعة يعني معنى التوبة وأي جراء تكون والمعنى الثاني أيضا لم يحددوا معنى التكفير تكفير الذنوب والخطايا ما معنى ثم ما معنى الاستثنى في الحديث وهو الذي يشكل لو لم يأتي قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر لكان الأمر واضح في أنه لدل العامة والمقطعية على أن من تاب على من عمل حسنا من حسنات أنه يكفر الله عنه ومن عمل بعض الفرائض بنية صادقة مثل الصيام والحج والصلاة أنها تكفر ما قبله أقول لولا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر لكان الأمر واضح وضي لكن حتى هذا الاستثناء يحتاج إلى أن يوضح ما معنى إذا اجتنبت الكبائر وهل الاجتناب يعني تحديد الكبيرة في قلب الإنسان أو تغيير الحال؟ هذا يحتاج لتحقيق في الحقيقة وربما يكون محقق في يعني عند اهل العلم في مقامات اخرى لكن عند الشيخ كما سترون لم يحدد هذا المعنى نعم وايضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لاحد ذنب يدخل به النار اذا اتى بالفرائض وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر وهو, مخ وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض وقد حكى ابن عطية في تفسيره بمعنى هذا الحديث قولين أحدهما وحكاء عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكثير هذه الفرائض للصغائر فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها ورجح هذا القول وحكاه عن الفذاق وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال والقو والقول الأول الذي حكاه غريب مع أنه قد حكي عن أبي بكر, بن عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وقشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهورة ثم يأتي الجمعة ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاة إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة مجتنبت عمل كل العضاء من الذنوب نعم وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصل الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا يقول الله عز وجل ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها وقال ابن مسعود الصلوات الخمس كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر وقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة قال ابن عمر لرجل أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها قال نعم قال بر, قال بر أمك والله لا ان الن الكلام واطعمتها الطعام فتدخل الجنه ما اجتنبت الموجبات وقال قد هذا وعد الله انما وعد الله المغفره لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الكبائر وذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الكبائر وسدد وابشر وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه تكفرها هل... تكفر الكبائر ومنهم ابن, ح... ابن حزم الظاهري وإياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه وقال قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة والله نسأله العسمة والتوفير قلت وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر قال يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها فإن, فإن كان مرادهم أن من, أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا يعلم بالضرورة من الدين بطلانه وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في الإسلام أفذ بالأول والآخر يعني بعمله في الجاهلية والإسلام وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك واستدل بظاهر قوله إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائر فكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية فكذلك الكبائر وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات وهذا مذكور في غير موضع من القرآن وقد صار هذا من المتقين فإنه فعل الفرائض الكبائر واجتناب الكبائر الكبائر لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى نية وقصد فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة والصحيح قول الجمهور نقف عند هذا لأن هذا خلاصة وعننا الشيخ سيدخل فيه على الحال لا نزال نحتاج إلى, إلى وأرجو أن يتصدى لهذا الموضوع يعني أحدكم يبحث عنه في إلى تجلية هذه المسألة مسألة أنه إذا الإنسان كان مرتكب للكبائر ثم ترك واجتنب هذه الكبائر ثم صلى وصام وحج وحج يعني فعل الأسباب التي تكثر بها الذنوب واستثنت منها الكبائل إذا ترك هذه الكبائل ألا يعتبر عمله ذلك يعني تركه للكبائل واستئناه لعمل الصالحات ألا يتكتبر نوع من التوبة لأنه اجتنب هنا فعل كان مجتنب للكبائل وكان يفعل الكبائل ثم تركه لكن دون أن يحدد توبة لكبيرة معينة بعينها كما يصور الشيخ وغير من أي العلم إنه لابد إذا كان مثلا آكل للرباء ترك آكل للرباء لكن ما استحضر في نفسه التوبة من هذا الكبير بعينها ما استحضر في قلبه ولا في نفسه إنما يعني بالجملة سعى إلى عمل الصالحات وكان في نيته أنها تكفر الكبائر التي فعل دون أن يحدد الرباء أو غيره هل الصوره ليست واضحه وان كان الشيخ اشار اليه اشاره مجمله هنا اشار اشار اليه اشاره مجمله بقوله وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائر فكمان الصغير تكفر باجتناب الكبائر بغير قصدي ولا فكذلك الكبائر يعني قد تكثر بغير قصدي ولا هذا كلام مجمل وهو يعني اشاره الى ما ذكرته لكم لكن اشاره ليست تفصيل وقال هذا كثير وقد استدل ذلك بان الله وعد المؤمنين المتقين بالمغفرة وتكفير السيئات وهو مذكور في غير موضوع القرآن فإنه فإن فإن فعل الفرائض واجتنب الكبائر واجتنب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد فهذا القول يمكن أن يقال في الجنبة هذا تقرير مجمل لما ذكرته لكم لكن لماذا لا نسوقه في يعني الاستثناء في قول الله صلى الله عليه وسلم من اجتنب الكبائر ونعتبره نوع من التوبة وما معنى قوله أن الكبائر لا تكون بدون توبة لأن التوبة فرضاً على العباد إذن نحتاج إلى الوقوف هل ترك العمل واستئناف هذه العمال الصالحة لتكفر الدنوب هل ترك الكبائر واستئناف العمل الصالحة يكفر هذه الدنوب على وجهه وشروطه هل يعتبر توبة أو لا بد من تعيين الذنب هذا تحتاج إلى بحث فمن يجد في نفسه الاستعداد زال الله خير ويزودنا بما يصل إليه والله أعلم سألنا جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم بارك عن محمد وعلى أهل المصرح بأجمعين أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالريام هاتف رقم 4911 985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته